الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا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 سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Muhammad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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على